ولم يكن له شريك في المولك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَاهُ وَعَانَهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا هَذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا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 119. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جن سيرًا لهم فيها <تصفيق> ما يشاؤون خالدين كما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما متعتهم ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم فيما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصره، ومن يضلينكم نذقه عذابا كبيرا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسوار. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون لملائكة لا بشرى يومئذ مجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدرنا إلى ما قرعوا وأحسن مغيلة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تزيل الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسرا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 شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لنبيرا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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا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 سبت وجعل النهار نشوراً، وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ما طهوراً لنحييه بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا. ونسقاه منا خلقنا أنعم وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس فأبا أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا في كل قرية كبيرا فلا تطعن الكافرين واجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا وهذا ملح انجاج وجعل بينهما برزخا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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءً يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُولُ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَرْحَمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَدَرًا نُّيْرًا وَهُوَ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 ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا سنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إِذَا مروا باللغو مروا كراما